فلم يحتسب وقلف ثيته Kiitos kun meu videon! وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مِنْ مِنْ كمثل الذين من ضمهم قربا ذاقوا بلأم ذاقوا إني بريء منك الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين في juan M Voisin mm -hmm.